وَإِذَا رُسُلُ أُفْقِتَتْ لِأيَّ يَوْمٍ أُجْلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيَنُوِي يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيَنُوِي يَوْمَ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 Elemne gyarani, a baki feten, agya, és a mua, agya, és a gyarani, és a gyarani, és a gyarani, és a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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمُ فَصْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون المكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون وينويون ماذل المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.